ولما رجع موسى إلى قومه غضان أسفا قَالَ بئس ما مِن من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يدره إليه قال ابن أم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 الذين والذين اتخذوا العجلة ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا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 119. وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.